وَإِذَا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بِالْخُنَّسِ الجوار الْكُنَّسِ والليل إِذَا عسعس والصبح إِذَا تنفس إِنَّهُ لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين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 إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار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 عند الناس وتنفر عنهم والناس ينفرون عنها أيضاً ولوحوش نوعان فيها نوع يعني يتوحش من الإنسان لكنه ربما هجم على الإنسان وآذى كالأسود والنمور والذئاب وغيرها وهناك حيوانات لا تؤذي الإنسان لكنها تستوحش منه كالغزلان مثلاً في البرية والحمار الوحشي وغير ذلك من الحيوانات التي تنفر من الإنسان إذا مشى في البر نفرت منه ويذهب ويصيدها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 بعض الأحداث التي تقع يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت وقال قبلها وإذا العشارة غطلت ثم قال جل وعلا وإذا النفوس زوجت التزويج هو الاقتران تقول تزاوجت الأشجار إذا طالت ثم اقترن أغصانها بعضها ببعض ولذلك الرجل يقول المرأة مثلا أريد أن أقترن بك أو يقول لأبيها أريد أن أقترن بابنتك يعني أن أتزوجها فالزواج هو الاقتران والجمع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 ولحق أن أحيا وأن أبقى كما يبقى غيري فقال الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب من قتلت ماذا صنعت لأجل أن تقتل وهذا فيه تنبيه أيضا إلى من يهمل أولاده أنتقد بعض الناس لا يئذ ابنته حسيا يعني يحفر لها في الأرض ويضعها لكنه يئذها معنويا فيهمل التعامل الحسن معها يهمل توجيهها يهمل تعليمها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 وقال بعض المفسرين اليوم من الذين يتكلمون عن إعجاز العلمي في القرآن قالوا بأن بعض النجوم ربما ظهر منها أشياء في الفضاء حجارة ونحو ذلك فتأتي نجوم أخرى وتلتقط هذه الحجارة فسميت بالكنس هذا ذكرها بعض الأصحاب الإعجاز العلم اليوم المقصود أن الله جل وعلا أقسم بهذه السماوات وما فيها ثم قال الله جل وعلا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 بين الملائكة له مكانة مكين ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين هو مطاع بين الملائكة وهو أمين فيما ينقله إليك فلا يمكن أن يغير فيه أو أو يبدل ولذلك جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة والذي يرسله الله تعالى إلى نبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو قوة ولذلك نقرأ مثلا لما يذكر أهل العلم كيف عذب الله تعالى مثلا قوم لوط أو قوم كذا أو كذا نقول فأرسل الله تعالى إليهم جبريل ففعل كذا فهو اتاه الله تعالى قوة عظيمة فقال الله تعالى عنه ذوق ذي قوته ثم قال الله جل وعلا مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون يعني نبينا محمد صلى الله مجنون والله ما هو مجنون إنما هو أعقل الناس وأحكمهم وأعلمهم وادراهم